Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 ذلك من آيات الله. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَا تَجِدَ ل_h وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظُ وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ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 ما لهم من دونه موليو من ولا يشرك في حكمه أحدا وَاتَّلُوا مَا أُوحِيَ إلَيْك مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضرا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 هو خير ثواب وخير عقبة وضرب لهم مثال الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختل طبيه نبات الأرض فاختل طبيه نبات الأرض فأصبحها شيئا تذروه الرياح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 وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا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 فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْدَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ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 فأو حتى إذا يا أهل قرية استطع ما أهلها استطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا.